وَسَلهمم فيِي التور وَمَسَلهُم في, في الإِنجللكَزَرعٍ أَخَجَ شَطُؤهُ فَآزَرَهُ فَسْتَغَّبَ فَستَوى فَسْتَوَى على سُوقِهِ يُعجبُ الزّرَّى عََ غضَ بِهِمكُفس وَوعدَ اللههُ الذينَ آمَنُوا وَعَمِلُ الصَّالِح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 وَاكْتُمُوا فَوْقَ صَوْتِ النَّدَى وَلا تَجْهَرُونَه وَلا تَسْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لا تَشْعُرُونَ إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عند رسول